وَإِذِ ارْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَتَعَالَى مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةٌ لَكَ وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيه مرسول منهم يتلوا عليهم آياتك يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وَمَن يَرْغَبُ عَنْ الَّتِي إِلَى رَاهِمَ إِلَّا مَن سَفِيَه نَفْسَهُ وَلَقَد يَصْطَفَينَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّادِقِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّابِهَا إِذَا رَاهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَا لَكُمُ الْدِينَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَا لَكُمُ الْدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْصِلِمُونَ